50 languages. ماذا تريدون؟ فوتبول شو يشأنو شفايا هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ شو جوخر أخر زجغة هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ ريد لا أريد أن آتي متأخرا لا أريد أن أتية متأخررا عش سكونائ لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك سكواج أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن أذهب إلى البيت السقين ص أريد أن أبقى في البيت أريد أن أبقى في البيت. سيزاكو سكانو شايو أريد ان اكون لوحدي اريد ان لوحدي مش وقانب شايغوا هل تريد البقاء هنا هل تريد البقاء هنا مش وشخو شايغوا هل تريد أن تأكل هنا هل تريد أن تأكل هنا مش هل تريد أن تنام هنا هل تريد أن ت هنا وش في, في هل تريد أن تغادر غدا هل تريد أن تغادر غدا؟ وش الن ش ش هل تريد أن تبقى حتى غد هل تريد أن تقى حتى غدا ش هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ ديسكوكان شُكوونو شُفايا أتريدون الذهاب إلى الدسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ كينوم شُكوونو شُفايا أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ كافين شُكوونو شُفايا أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟